بوك تو بيتينوسم دست خمسة وثمانون خمسة وثمانون الماضي واحد أسئلة الماضي واحد Koliko ste spili? kam šerebt? Kam šerebt? Koliko ste delali? Kam Koliko ste napisali? Kam kapt? Kam ste spali? كيف نمت؟ كيف نمت؟ كيف نجحت في الامتحان؟ كيف نجحت في الامتحان؟ كاكو كيف وجدت الطريق؟ كيف وجدت الطريق؟ سته говорили مع من تكلمت مع من تكلمت سكم сте договорили مع من مع من توعدت مع من, توعدت؟ مع من احتفلت بعيد ميلادك مع من احتفلت بعيد ميلادك؟ كيست بيلي؟ أين كنت؟ أين كنت؟ كيست ستنوها لي؟ أين كنت تسكن؟ أين كنت تسكن؟ كيست ديلا لي؟ أين كنت تشتغل؟ أين كنت تشتغل؟ كايست بريبوروشيلي؟ بماذا نصحت؟ ماذا نصحت؟ كايست ييدلي؟ ماذا أكلت؟ ماذا أكلت؟ كايست إزويدلي؟ ما الذي عرفته عن التجربة؟ ما الذي عرفته عن تجربة؟ Kako كم كانت سرعتك في السير؟ كانت سرعتك في السير؟ Kako daleko steleli? كم مدة طيرانك؟ Kam مدة طيرانك؟ Kam el ertifa'u, lazi qafazta? Kam el ertifa'u, lazi qafaztu'hu? Knjigo in najnovejšo dostopno verzijo najdete na naši spletni strani book2.de dvojni v, dvojni v, dvojni v,